Allahumma inni a'udhu bika min alhamn walhazan wa'udhu bika min alajiz wal kesel wa'udhu bika min alhamn والهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم Dari al-ham dan al-hazan, wa'auzu bika dari al-gejiz dan al-kasal, wa'auzu bika dari al-juban dan al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 والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال الله Ajiz wal kesel, wa'aguz bika min al juban wal bukhul, wa'aguz bika min ghalbat al din wa qahir al rijal. Allahumma ibni, بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرئيس وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Saya berdoa dengan Anda dari jubel dan jubel dan saya berdoa dengan Anda dari jubel dan jubel dan Allah الكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال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 وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال الله اسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واع Ku mina al-gejz wal-kesel, wa'auguz bika min al-juban wal-buxl, wa'auguz bika min ghalabat al-din wa-qahir al-rijal. بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن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 sel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 من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأعوذ بك من غلبة الدنيا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 Al gegz dan kesel, wa'aguz bika min al juban dan bukhrot, wa'aguz bika min ghalbat al dain dan qahar al rijal. Bikamina al-gejiz wal-kesel, wa'aguz bika min al-juban wal-buxl, wa'aguz bika min ghulbat al-din wa-qamar al-rijal. Allahu mm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 Sul, wa'aguz bika min al-juban wal-bukhl, wa'aguz bika min ghalbat al-din wa-qahir al-rajal. Allahumma inni aguz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 والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وق said Qohri al-Rajal, Allahu minni, A'uzu bika min al-ham, wal-hazan, wa A'uzu bika min al-gejiz, wal-kasal, wa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 dan om Sepanning Dan om Sepanning Dan om Sepan todos Dan om Sepan ting Dan om 소량 Dan om Sepanj Dan om Kompan Dan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 Wa'aguz bika min ghalbat al-Din wa qahir al-Rijal. Allahumma inni aguz bika min al-ham wal-hazan. Wa'aguz Aku mina Jiban wal Buxl, wa'aguz bika min ghalbat al Dhan wal Qahir al Rijal. Allahumma inni aguz bika min al Ham wal Wa'aguz bika min al jubni wal bukhul, wa'aguz bika min ghulbat al din wal qahir al rijal. Allahu maa inni aguz bika min al ham wal العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل el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 وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين. Saya berdoa dengan Anda dari jubel dan jubel dan saya berdoa dengan Anda dari jubel dan jubel dan jubel وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين Sul, wa'aguz bika min al juban wal bukhul, wa'aguz bika min ghulbat al daini wa qahir al rijal. Allahumma inni aguz bika min al ham wal hazan, wa'aguz. Aku berdoa kepadaMu dari kemalasan dan kelesuan, dan aku berdoa kepadaMu dari kekasaran dan kebencian, dan aku berdoa kepadaMu dari Kesel, wa'aguz bika min al juban wal bukhul, wa'aguz bika min ghulbat al diin wa qahir al rijal. Allahu mm inni aguz bika min al ham wal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 و الكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهمم والحزن وأعوذ بك من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 Wa'a'uzu bika min al-ajjiz wa'al-kesan Wa'a'uzu bika min al-juban wa'al-bukhl Wa'a'uzu bika min ghanabat iddain waqahri r-rijal Allahumma inni a'uzu bika min وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال الله Kami dari kejaz dan kesel, wa'auguz bika dari juban dan bukhul, wa'auguz bika min ghalbat al-din wa qahir al-rijal. Allahumma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 Ajiz wal ksel, wa'aguz bika min al jubni wal bukhur, wa'aguz bika min ghulbat al da'in el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 واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اني اعوذ بك من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 kami dari kejaz dan kesel, wa'auguz bika dari juban dan bukhul, wa'auguz bika min golbet al-din dan qahir al-rajal. Allahumma inni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 Agjiz wal ksel, wa'aguz bika min al jubni wal bukhul, wa'aguz bika min ghalbat al din wa qahir al rijal. Allahumma ibni, wa'aguz Ajiz wal kesel, wa'aguz bika min al juban wal bukhul, wa'aguz bika min ghalbat al dain wa qahir al rijal. Allahumma وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدنيا I'm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 العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إبني أعوذ بك من الهم Ajiz wal kesel, wa'aguz bika min al juban wal bukhul, wa'aguz bika min ghalbat al daini wa qahir al rijal. Allahumma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 وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال